وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَشُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب